وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أخسم بالخنس الجوار والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رَسُولٍ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رَآهُ بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون